وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر لم أبحر وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك لم أعبر حين كبرت لم أبحر ولم أعبر كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر تقاتلنا طفولتنا تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيها حكام أمتنا تعذبنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيها حكام أمتنا ألستم من نشأنا في مدارسكم تعلمنا ملاهيكم. ألستم من تعلمنا على يدكم بأن السعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم؟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 لماذا تحجبون الشمس بالاعلام لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الانعام سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يعاديكم تقسمنا على يدكم فتبت كل ايديكم